بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك قدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما عن عسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فررت فانصب وإلى ربك فارغب